الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اخفر لشيخنا ولولديه والحاضرين والمستمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا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 وهي المسألة التي يبينها المصنف وهي مسألة من المسألة المهمة جداً هي مسألة صفات النقص نفي صفات النقص عن الله للافعلها كأنه يقول وانظروا إلى اعتقاد السلف بأنهم يصفون الله بالكمال وأنهم ينفون عن الله للافعلها صفات النقص ف وقد بيانتوا قبل ذلك السبيل إلى ذلك بأن الأصول عند اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات النقص أو صفات النفي أنهم ينفون عن الله دل فعلان صفات النقص والنفي المحد ليس كمالا ينفون هذه الصفات مع إزبات كمال ضد وأيضا عند النفي يكون الإجمال للتفصيل وهذا أدب بيّنه لنا السلف الصالح فهما من القرآن ومن السنة قال الله دل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, لا سنة ولا نوم. لما لكمال حياته وقيوميته قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه لأن الله حي قيوم فلا تأخذه سنة ولا نوم لذلك هنا يقول الله جلال فعلا مبينا بأن صفات الكمال تتقدم لنفي صفات النقص ولأن النفي المحت لا كمال فيه ولأن النفي المحت لا كمال فيه قال فلا تدعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والند هو النظير والمثيل وقد قال الله دالة فعلاء ليس كمثله شيء وقال لم يكن له كفوا أحد فيقول الله جل فعلا فلا تدعلوا لله أندادا نظراء استغفر الله تعبدونهم كعبادتكم لربكم الواحد القهار وأنتم تعلمون أنهم ليسوا بنظراء وأنهم ليسوا بأنداد وأن الله سبحانه جل فعلا وحده لا شريك له لا ند له لا مثيل له لا سمية له لا شبيه له وأن هذا هو من أعظم الذنب وأظلم الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك أن تجعل لله نداً وهو خلقك وما دام بأن الله جل قد خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيى وأمات هو الذي يفرد بالعبادة إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواهي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعص وأنا أكلأهم على على فروشهم والشرك ظلم عظيم قال الله دل عن الحكيم عندما قال لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فجعلوا الأنداد لله جل فعلا الحق أن الله يعني لتبين انصاف القرآن الحق بأن الله جل فعلا بيّن أنهم جعلوا لله أندادا في الإلهية لا في الربوبية لذا قال فلا تجعلوا لله أندادا يعني تصرفون إليهم العبادة من دون الله جل فعلا فلا أحد يستحق أن يفرض بالعبادة إلا الله جل في فعلا وأنتم تصرفون العبادة لآلهة باطلة فلذلك قال الله فلا تجعلوا لله أنداد هم ماذا يقولون عندما صرفوا العبادة لغير الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ظلفا فهم هم يستيقنون بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لذلك هم لم يجعلوا, لم يجعلوا هؤلاء لم يجعلونهم أندادا في الخلق والرزق والتدبير بل جعلوهم أنداداً في الإلهية كما, كما سنبين الله الله. فأهل الكفر قد أقروا بربوبية الله دل في علاه وأن الله الخالق الرازق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وفي الآية الأخرى العزيز العليم فهم يقرون بعزة الله وقدرة الله وجبروت الله وخلق الله دل في علاه لكنهم ينكرون الإلهية قالوا, قالوا أجعل الالهه إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلهة مرحلة إن هذا لشيء عجاب فهم كما قلنا جعلوا الله أندادا ليس في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير هم يعلمون أن الرازق الخالق المدبر هو الله جل الله جعلوا ذلك في الإلهية وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة فهذا جعل الأنداد ومن جعل الأنداد ما يكون شركة أكبر ومن جعل الانداد بما يكون شيئا اصغر ما دام الامر على الالهيه وان كانوا قد اعتقدوا في الربوبيه فانهم فانهم قد كفروا من هذا الجانب فوقعوا في الشرك ويكون الشرك هنا بنوعين بالشرك الأكبر والشرك الاصغر ففي فهناك جعل الند في الاقوال وهو من الشرك الاصغر ليس من الشرك الاكبر كما كما في قول القائل شاء الله وشئت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخطب الناس قال قال من, أطاع, من قال اطاع الله ورسوله من اطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غلا فقال بيس خطيب الأمة أنت بيس خطيب الامه انت جعلتني الله ندى ولما جاءه الرجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده وهذا ندا ولكنه من باب الشرك الأصغر والشرك الأكبر وهو على خطر عظيم لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر قال الله فلا تدعوا لله أندادا لا في الشرك الأصغر, الأصغر ولا في الأكبر فلا تدعوا لله أندادا لأنه أظلم الظلم وأفحش الزنب وأعظمه قال فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولما همنا نقول انتم تعلمون يعني تعلمون انهم ليسوا بانات وانهم ليسوا بخالقين ولا رازقين ولا مدبرين ولذلك قلتم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الا ليقربونا الى الله زلفى فانتم تعلمون أنكم نكستم الفطر وانكم اخطأتم الطريق وانكم ضللتم وتعلمون جيدا أن الذين تصرفون لا هذه الالهه البطلة الذين تصرفون لهم هذه العبادات فانها التي لا التي لا يستحق لا يستحقها الا الله وحده ولا لا شريك له تعلمون بأنهم لا يحركون ساكنا في في الكون وانهم لا يخلقون لا يرزقون لا لا يدبرون لذلك أنكر الله عليكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون وهذا جر لهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه هم يختلفون في الإلهية فجرهم الله دل فعلاء إلزاما إلى المتفق عليه وهو الربوبية وجعل الربوبية مستلزمة للإلهية وجعل الربوبية التي يقرون بها مستلزمة للإلهية لذلك أنكر عليهم الله دل فعلاء صريحا شديدا في قولي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولذلك أنت ترى الفطر قد جبلت على الإقرار بربوبية الله دي الفعلاء وإلهية الله زي قال الله تعالى وإذا الله بمثاقة بني إسرائيل وإذا الله من, من, من, من, من بني آدم من ظهورهم ظهوريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يا مقامتي إن كنا عن هذا غافلين وأيضا عمر القطاب يقول مسح الله عظاهر آدم فأخرج ظهوريته قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدوا على ذلك وأن الله هو هو الواحد الأحد القهار سبحانه وتعالى ثم نكست الفترة قال الله وتعالى ان إن خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم يعني عن التوحيد فمالوا عن التوحيد إلى الشرك وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفترة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان ولم يقل يسلمان لأنه جبل عليه. لما اتى الله ببرجم اهل الكفر فقال له يا ارايت ان كنت تملك والدنيا ذهبا او فضه كنت مفتديا بها قال اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله وسلم فقال الله طلبت منك ما هو اهون من ذلك وانت في صلب آدم فابيت الا الشرك فابيت إلا الشرك فلذلك قال الله تعالى فلا فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَلْزَمَهُمْ بِالإِقْرَارِ بِالْرُبُّبِيَّةِ بالإلهية ولذلك فإن الربوية الربوية علامات في الكون بأسره وأفعال الله دل فعلها علامات على ربوبية الله دل فعلها ولذلك قال العربي وليس له من العلم شيء قال إن البعر لا, لا يدل على البعيد وإن الأثر لا يدل على المسير قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبيث دلالات الربوبية قاهرة باهرة ظاهرة لذلك لما أقر الجميع بدلالات الربوبية فإن الله ألزمهم بهذا ألزمهم وجرهم من جرهم إلى الإلهية بالإلزام في الربوبية فجعل الربوبية مستلزمة للإلهية قال الله تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله" قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية كما قلنا في القاعدة السياق والسباق واللحاق من المفسرات ويقول ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترع الله نداً وهو خلقك وأيضاً في قول, في قول, في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرعتني الله نداً السياق مفسر في الأنداد هنا كما قلنا الند قد يكون اتخاذ الأنداد قد يكون في الربوبية في الأسماء والصفات في الإلهية وهذا على ما بيناه قبل ذلك تفصيلاً لكن في حقيقة الأمر بأن كفار مكة كانوا يتخذون الأنداد في الإلهية كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه وكانوا يقرون بالخلق والرزق والتدبير بيد الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله وفي الأهل الأخرى خلقهن العزيز العليم لذلك المنازعة كانت المنازعة في الإلهية قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب شوف قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فهذه مسألة واضحة جلية في هذا الباب هذه مسألة واضحة جلية فلذلك ترى في قول الله دلافعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم شوفونا الآن كأنه فسر أندادا بقوله يحبونهم والمحبة عمل القلب إذن المسألة هنا اتخذوهم أنداد في الإلهية اتخذوهم أنداد في الإلهية وليس, وليس في الربوبية لأنه قال يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله والمحبة من أعظم أعمال القلوب فبل المحبة رأس كل أعمال القلوب وعبادات القلوب أصل لعبادات الجوارح ومدار النجاة والهلاك على القلوب لذلك قال هنا يحبنهم إذن اتخذوهم أندات في المحبة اتخذوهم أندات في المحبة لا في الربوبية وإلا فقد ألزمهم الله جل في علا بالربوبية على الإلهية يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم تتقون. خلقكم وأنتم تقرون بذلك قالهم من الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء وليس لله نظير ولا سمي ولا شبيه سبحانه جل في علا قال الله جل في علا لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا سبحانه جل جل في علا فلا ند ولا نظير والله جل في علا المتوحد بكمال الصفات والذات سبحانه جل في علا قال الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله اختلف العلماء في معنى طول الله يحبونهم كحب الله فقال بعضهم يحبونهم كما يحب المؤمنون الله سبحانه جل وقيل يحبونهم مثل ما يحبون الله والمعنى أثبت لهم محبة لله شون زلونا الآن هم يقرون بربوبية وأيضا عندهم إلهية الآن فهم يحبون الله لكنهم يشركون في المحبة فيحبون أصنامهم وهؤلاء الأنداد الذين اتخذوهم مع الله جل فعلان فصارت المحبة شركية فصارت فصار الشرك في المحبة صار الأمر هنا على الشرك في المحبة فكان الشرك هنا هو الشرك في المحبة قالوا من الناس ما يتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله فالذين آمنوا بمعنى كما قال من وغيره في قول الله جعل فعلها والذين آمنوا أشد حباً لله أن الذين آمنوا أحبوا الله حباً خالصاً لا يشوبوا شيء لذلك كان, كا كا كان أعظم لأنه لا يشوبه أو لا تشوبه شائبه حب خالص صادق لله جل في علاه صدق المحبه اخلاص المحبة لله جل في علاه. صدق المحبه وإخلاص المحبة لله جل جل في علاه فكان فكان الاخلاص مع الصدق فكان الاخلاص مع الصدق لله جل في علاه كان كان كان من هؤلاء الذين وحدوا ربهم وكانت المحبة الشركية من هؤلاء الذين اتخذوا أنداداً صرفوا المحبة لغير الله جل في مع وجود محبة لله جل في علها لذلك أقسام المحبة كما قسمها علماؤنا وابن القايم الذي قسم هذا التقسيم قالوا المحبة لله جل في علها هي المحبة الأولى المحبة لله جل في ومحبة الله نجات لكن وحدها لا ينجو بها المر والصحيح أنها لو وجدت المحبة بصدق وإخلاص في القلب اذا وجدت المحبه بصدق واخلاص في القلب انبعثت او صدى او قل اثمرت أعمال القلوب قاطبه من صدق واخلاص وانقياد وخشيه ورهبه فان كانت المحبه في القلب صادقة اثمرت اعمال القلوب اثمرت اعمال القلوب فان اثمرت اعمال القلوب اثمرت اعمال الجوارح فإن كان نجى المر وإن كانت المحبة في القلب دون الثمرة إما أن تكون هذه المحبة مزيفة وليست صادقة وإما أن تكون على ضعف يشبه عدم الوجود أو تكون على ضعف يشبه العدم كما قلت إذا كانت المحبة في القلب صدقا صادقة اثمرت اخلاصا واثمرت تصديقا اثمرت اخلاصا واثمرت تصديقا واثمرت اعمال القلوب فاثمرت اعمال الجوارح فينجو المرء بها اما ان ان القلب من اعماله الا من المحبه فتكون هذه المحبه ليست صادقة فلا ينجو بها المرء فلا ينجو بها المرء والقسم الثاني من المحبه هي محبة ما يحبه الله وهذه أيضاً من صدق المحبة إن ونضيت المحبة الصادقة في القلب أثمرت محبة ما يحبه الله له الفعلاء إن كان المحب الصادق لله له علامات المحب الصادق لله له علامات من علامات هي أنه يحب ما يحبه الله لبعاله والله يحب العبادة من العبد والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فتراه يقبل على عبادته محبا لله يقبل على عبادته محبا لله وتراه وتراه محبا لمن احبه الله جل في علاه فالله يحب الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والمخلصين تراه يمتلئ قلبه حبا ومحبه لهؤلاء الذين احبهم الله جل في علاه فصدق المحبه لها آثار وعلامات ومن اعظم علامات محبه, الله جل, محبة الله جل في علاه محبه ما يحبه الله جل في علاه والقسم الثالث من المحبه المحبه في الله ولله المحبه في الله ولله وهذه من واجبات المحبه, المحبة لو لو لو كانت المحبه صادقه في قلب المؤمن أثمرت المحبة في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من أعطى لله ومن أعطى لله وأحب الله وأبغى لله حينما تنال ألاية الله بذلك لذلك إن كان محبا حقا لله دل في الله تراه يحب كل, كل من جره إلى الله وكل من ربطه إلى الله دل في علاه فتكون المحبة الصادقة في القلب أثمرت محبة صادقة في الله دل في علاه وهكذا كان الجيل الفريد يعيشون بهذه المحبة كل منهم قد أظهر محبة فائقة صادقة من القلب تراها عندما قال سعد من الربيع لعبد الرحمن بن عوف هذان بيتان اختر منهما ما أعجبك فهو بيت لك ثم أتى بمرأتيه والعرب لهم ما لهم من الشدة والغيرة في هذا الباب ومع ذلك انظر ما أثمرت به المحبة الصادقة في القلب ما تراها أثمرت فقال وانظر إلى هاتين المرأتين أياتهما أعجب إليك فاختر آيته أيتهما فهي, فهي لك طلقتها وكانت لك هذه المحبة في الله فالمحبة في الله تصف إن كان الاخلاص في القلب وتكون محبة صادقة ان كانت تزداد بالطاعات علماؤنا يقولون علامة صدق المحبة في الله جل في علاه أنها لا يزيدها البر والإحسان ولا ينقصها الجفاء هذه علامة المحبة الصديقة لا أنه إن حدثت الجفوة ينزل المؤشر وما تراه أحبك في الله دل فعله وما رأيت منه الودة الذي كان وإن كان البر والإحسان تراه أعلى أعلى الناس قربا ورفقا وحبا ظاهرا لك هذه ليست محبة في الله فالمحبة في الله لا تزداد ببر لا تزداد ببر ولا تنقص بجفاء لما لان عصب الأصل فيها هو الله تزداد عندما تقربه ازدياداً أو يزداد قربك به إلى الله جلالة فعلاء تقل إن تبعدت أنت وهو يعني المعاصي تجعل الوحش وجربها مع زوجك وأهلك وإخوانك ان كانت تربتك معهم محبة في الله جلالة فعلاء كلما كنت مطيعاً كلما رأيت المحبة زادت زيادة فائقاً تزل وتذهش في العقل وكلما كانت المعصية وكلما كانت المفارقة تجد الوحش التي تستغرب لها لماذا؟ لأن الأصل في ذلك المحرك الرئيس هي القرب أو البعد من الله جل في علا أما إن كان بإغضاق الإحسان تزداد المحبة وبقلة وبقبض اليد تقل المحبة فهذه اسمها محبة المنافع هذه محبة الدنيا ومحبة المنافع فهذه ليست محبة صديقة لذلك قال علماؤنا سدق المحبة في القلب أثمارة المحبة في الله وعلامة المحبة في الله لا تزداد ببر وإحسان ولا تقل بجفوة لكن زيادتها في القرب أو البعد من الله جل في علاه هذا القسم الثالث من أقسام المحبة فبها محبة أولياء الرحمن وبها بغض أعداء الرحمن فبها محبة أولياء الرحمن وبها بغض أو الأعداء أعداء الرحمن والقسم الرابع في ذلك كما قلت بأن هذه المحبة في الله هي من أعظم من أعظم القربات واصلح الصالحات كما بيّن الله على أن ولاية الله تنال بذلك والمحب الصادق أرقى عند ربي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل فقال بعضهم للنبي إني أحبه قال أخبرته وقال لا قال أخبره أخبره ولذلك قال وأحبهم وأشدهم محبة أقربهم إلى الله جل في علاء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمحبة القسم الرابع من المحبة هي المحبة الشركية نعوذ بالله يحب الله نعم موجود في قلبه محبة الله وعنده يشرك في المحبة وهذه مراتب وأقسام يشرك في المحبة من يجعلهم أندادا لله جل في علاء كا كأصحاب الغلو في محبة الأولياء فترهم يصرفون العبادات لهم فيسألون البدوي يسألون عبد القادر الجيلاني بل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بالمدينة انظر إلى ذلك وأنت بالمدينة انظر إلى ذلك تقف المرأة أمام القبر وتسأله تسأله الولد لابنها أو لبنتها وهذا كان عيانا أمامنا وأنا ذهبت إلى طنطا ونظرت على ما يحدث في هناك لكن عن بعد طبعا لا عن كسب وإلا كان الأمر سيكون فيه ما فيه يعني من الدواحل الكبيرة فتعجبت بل هنا قريب مني مسجد يسمى برايون عبد البعث فيه مقبرة فيه قبر رجل جلس فيه أنا أمشي وجدت الناس يطفون فطبعا أنا يعني برفق وبلطف ما أنا ما أملك إلا ذلك عن علم أتكلم فقلت لماذا تطفون اتقوا الله لا يجوز لا فالرجل قال قلت له هذا مقبور هذا ميت هو أحوج إلى دعائك منك آه يعني آه آه أحوج إلى دعائك منك أنت له فالرجل طبعا أصابني بمصاب <تصفيق> وقال بأن الله يعني حل في هذا المقبور تصريحا ورب العزة أنا قلت هذا الكلام أراه في الكتب لكن أراه عيانا وأسمعه بأذني هذا موت <تصفيق> فهذه المحبة الشركية هنا ولذلك أنت علمانا يقولون إن أردت أن تعرف ذلك قل له تقسم بالله أنك لم تفعل كذا يقسم مئة يمين فإن قلت له تقسم بالولي الفلاني يتلعف وأيضا تراه يسارع, يسارع في كل أمر لهذا الولي ويتباطأ في حق الله في علاه هذه المحبة الشركية هذه المحبة الشركية ولذلك أنت ترى بأنهم حتى في هذا الباب وإن أقروا بالربوبية شراكوا فيها شراكوا فيها لأنهم من شدة من فرط ما صرفوا المحبة لغير الله دل في علاه اعتقدوا في الأولياء بأن لهم تحريك في الكون وهذه أصالة عقيدة الروافض هذه أصالة عقيدة الروافض فكانت المحبة مع الله الذي وفعله المحبة الشركية وهذه تستلزم شركيات كثيرة تستلزم صرف العبادة لغير الله كنذر وذبح وهذا كله ظاهر لا يمكن انكاره بحلم الأحوال وتستلزم أيضا خوفا من غير الله جل وفعله وتستلزم رغبة ورهبة غير الله جل وفعله هذه المحبة الشركية وهذه المحبة كفرية هي مراتب كما قلنا أعلى هذه وأدناها أيضا محبة النفس وهل محبة النفس تكون شركية سؤال يحتاج إلى إجابة وهل محبة النفس تصير محبة شركية هذا الذي نريد إجابة منكم ممتاز الحمد لله الله أكبر أتى. أتى بنص يبين لنا بأن عمر المخطاب لما قال النبي السلام لا, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ماري وولدي ثم قال قال قال أنت أحب من والدي وولدي والناس أجمعين فقال أنت أحب إلي من كل شيء أنت أحب إلي من كل شيء إلا, إلا من نفسي يا رسول الله قال لا يا عمر فقال الآن يا رسول الله قال الآن هو طبعا لابد أن تفهم هنا طبعا أيضا أبو الوليد أتى, أتى بإجابة سليدة بالنص طيب هو محبة النفسي أنا أدعو الناس لنفسي هو ما يدعو لله للفعل يدعو لنفسي يعني, يعني حبه للعبادة ما أشرب هواه الله ماذا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وإذا شيك فلن تقش نعم يقدم غلبات الهوى على الشرع هذه من, هذه من المراتب أيضا لكن أعظمها المحبة الشركية التي يخرج بها صاحبها من الملة المرتبة الثالثة هي المحبة الجبلية والمحبة الجبلية هي محبة الرجل لزوجه محبة الرجل لولده محبة الرجل لي يعني لأسفل لمن هو قريب له وهذه المحبة لا يحاسب عليها المرض هذه المحبة لا يحاسب عليها المرض لكن قد, قد, يؤجر قد يؤجر وقد يأسم قد يؤجر عندما, عندما يعني تكون محبته وهي المحبة الجبلية يجعلها لله جل في علاً ويجعلها تستلزم ما يحبه الله جل في علاً ويأسم بيها أن تكون صادة أو مانعة عن طاعات الله جل في علاً هذه هي هي المحبة الجبلية وكيف تقسيم المحبة الجبلية على, على ما بيناه نسأل الله للفعلاء أن يجعل, أن يجعل قلوبنا تميل إليه وتمتلئ حبا له ولا نحب إلا ما يحبه الله جل في علاء ولا نسعى إلا فيما يحبه الله جل في علاء ونستغفر الله على ما وقع منا من زلات وسقطات وهنات